أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين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 ثم أنتم هؤلاء يتقتون أنفسكم وتخرجون فرقة منكم من ديارهم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان.